بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون